انا عايز كلام واضح شغل التهته اللي كل مرة تدخل عليا بيه دي مش هيجيب معايا ما انا لازم اعرف السؤال ايه عشان اعرف اجاوب ولا ايه خالتيك عدك العيب يا بنوختي يعني انا سايب مجر العمودية ومشاكل الناس المتلتلة عشان اجعد اتسير معاك دا انت وادري صح ما تطول بالك يا عمدة الكلام اخد وعطه اه يا عبا صحيح الكلام اخد وعطه بالراحة شوي ما تقلقش يا عبد عبدالله انا حدربني الموضوع اصلي يا عبد الله مش لاقي شغل امار كان بيعمل ايه السنين اللي فاتت معاك في مصر <تصفيق> كان بيعمل جلجاس وربنا كرموا دلوقتي وبجا يعمل بصارة ما تدخل في الموضوع عايشة بوك التدايج اللي بعدينيه اه بص يا عبا. عبد الله اصله بيفكر يبيع الفدان بتاعه ويعمل مشروع وبكده تبقى المشكلة اتحلت وشقته اتشطبت وجاهزه من ما جميع وجبت ثلاجه دورين تسع خروف ونعجه ما شاء الله ما شاء الله امال انت معقد الدنيا ليه يا عمده وابوك خد خبر انك هتبيع عرضك لا لسه شوفي عبد الله انت برده زي ابني وأنا مش حاجي عليك مانا خليك يا عمدة يا نصر الغلابة مش لك انا ليه تأثيري على ابويا اتفضل كمل يا عم. بس ما تاخذنيش بنتي اعز منك ولما اعرف ان النطع اللي حيتجوزها عايز يبيع ارضه من السهل يبيع ارضه فهمني يا ابن زبيدة انا مش فهم حاجه ما تهمني يا عايش. والله انا كل فهمته انك نطع. ماشي بس ايده علقته بالجوازي من ظهره انا ما عنديش بنات للجواز كده لي يا دودو ليه خلتني أحبك ودلوقتي عايز تخلع أخلع ده إيه؟ أنا تسرعت في علاقتي بيكي سبت الطياري جريفني كنت ألاني أيوة كنت ألاني بسيط لنفسي وبس لكن أنا ما عنديش استعداد أظلمك معايا أكثر من كده أنت لازم تعرف الحقيقة والواقع المر إيه وع تقولي أنك خسرت فلوسك في البورصة يا ريت كان أهول أنت هتقلقني ليه يا دودو أنا عارفة أن اليومين دول اللحمة فزدة والفراخة عيانة والخضر والفاكهة مرشوشين كيماوي والمية ملوثة وعتكون الحاجات دي أثرت على المسائل الصحية لا لا لا انت مخك بيوديكي فين لا لا الحمد لله المسائل الصحية عندي بم طيب أمي إيه المشكلة؟ مع إني ما كنتش عاوز أصدمك بس مفيش أحسن بالصراحة أنا أنا بيرو عندي خمسة وخمسين سنة وقعت قلبي يا دودو طب وإيه المشكلة يعني؟ خمسة وخمسين؟ ده قمة الشباب أيوة انت في عمر بنتي ليه قظمك معايا؟ مانا ما جربت الصغير حصل إيه يعني؟ ما كانش فالح في حاجة خالص أنت بالنسبة لي حاجة تانية خالص عندك خبرة في كل حاجة وتقدر تحقق لي الأمان اللي بحلم به يعني مش هتندام يا بيرو مش هتندمي لو ارتبطت بواحد في سن نبوكي أندمي ازاي؟ انت الدنيا اللي بحلم بيها حس بقى انت من لحظة دي أحلامك أوامر حك الفانوس ونطلع لك وقل لك بيكي لبيتي عبدك وملك إديكي أنا نفسي في حاجة واحدة بس وامريني يا مولاتي أنا عاوز أخلف مني دي انت هتفضل قاعد متنح كده زي قرس الجلة ما تقوم يا بنا ادم اجهز عشان نلحق ننزل مصر الساحلة الشرير عايزان يكون قدام الساعة عشر الصبح انا خلاص انا انتهت يا عايش ابوك دمحن بسكينة تلمة والله يا اخي انت اللي تلم لما انت عايز زهر ما بتدورش على شغل ليه شغل ايه شغل الا هلا ايه ما تشوف اللي بيحصل في الاتحاد الاوروبي والبورصة بتنهار مش بقولك انت واد تلم ما لك انت بالبورصة والاتحاد بالب هاني ممكن بكرة اشتغل اي شغلانة ان شاء الله رئيس قسم الحسابات في البنك المركزي بس رجع لي زهر. خلاص اتنايل قوم معايا هنروح فيه هنعمل اعتصام قدام مقر العمودية اوكي هارد عليك بكرة يلا باي ده مين اللي كان بيكلمك في الموبايل مكلمة غريبة اوي يا دودو ايه حد بيعكس لا دي غادة الوكيل ودي عايزه ايه منك بتقولي ان ماروة عايزة موظفين جودات في الوكالة وان غدا رشحتني وماروة ما عندهاش مانع معقول؟ حاجة غريبة مش كده؟ ايه اللي فكر غدا بيا؟ انا تقريبا ما شفتهاش من ايام الكلية وايه اللي خلي ماروة توافق عليا وهي لسه ترضني من فيلا من كام يوم؟ ما يمكن حسد بتقنيب ضمير أصل مروة فيها عيب لما تغلط استحالة تعتذر إلا للشديد الأوي لكن ممكن تعمل حاجة تصلح غلطتها من غير ما تعتذر مش عارفة يا دودو أنا مش متطمنة لا أنا شايف بقى أن دي أحسن فرصة عشان تقربي من مروة تفتكر يا دودو؟ طبعا أنا يمني تكوني أنت ومروة صحاب عشان لما نرتبط ببعض ما يبقاش في مشاكل إمتى؟, امتى بقى نرتبط يا دودو هانت هانت يا بيرو يا حبيبتي هانت مش ملاحظة ان الدنيا حرق قوي النهاردة شوية طب ايه جبت الميوم معك لا للأسف ده كلام يا بيرو وانا حشريني لكل يوم ميوم انا جالي ضربة شمس بجلنا ثلاث ساعات متلجحين قدام مقر العمودية وابوك ما تهزش في راسه شعره الاعتصام محتاج صبر احنا حمارس عليه كل الضغوط وصوتنا لازم يوصل للمسؤولين والقنوات الفضائية وجميع حقوق الانسان والحيوان كمان ما تصحصحوا معانا يا اخواننا قولوا معايا عبد الله الزهراء وزهراء عبد الله عبد الله الزهراء وزهراء عبد الله عبد الله الزهراء وزهراء عبد الله عبد الله الزهراء وزهراء عبد الله بس يا ولد انت وهو وهي ايه الغاغه اللي انتوا عاملينها دي يلا كل حي يروح لحاله احنا مش هنمشي من هنا يا جناب العمدة لما ترجع عن قرارك. عايز تلويد راعي يا ابن رائفة ايه وانا ابن رائفة يا جناب العمدة انا خدتش حصتي في السمار واني البجرة بتاعتي ماردانة ودكتور الوحدة بجاله اكتر من شهر جافل للعيادة بس يا الانت وهو كل واحد يحط انسانه جوا بوجه احنا مش هنمشي من هنا يا عم. اللي لما تشوف لنا حل في الطرنشات اللي طفعت على مية الصور عجبك كده يا عايش فتحت عنين الفلاحين علي بوه انت برضك يا عبا منشف دماغك فيها ايه يعني لما ترجع في كلمتك وعبد الله وعدني انه حيشتغل من بكرة دي سجل غندور عمدة كفرب ومطاطة لا يمكن يرجع في كلمته. واني مش همشي من هنا يا جزخلتي اللي ما ترجع في كلمتك عبد الله وزهرة ...وزهرة عبد الله عبد الله الزهره وزهره عبد الله عبد الله الزهره وزهره عبد الله عبد الله الزهره وزهره عبد الله هادي الرفاعي ايوه يا اتصل بالمركز وبلغهم ان في حاله تجمهر ضد النظام كده على مقر العمودية وخد هيبة جنب العمدة طب بالإذن أنا بقى يا عمدي طب لك في وقت تاني يا عمدي ما نجرش في حاجة وعشة يا عمدي معلش يا عبدالله أنا مش حاضر أحد معك أكتر من كده أنا لازم ألحى القطر سلام يا عمدي خدني معك يا عايش أنا مقدرش على زعل العمدي صباح الخير يا ني سمرو أهلا يا عايش اتفضل واقف ليه؟ طب يعني لو حضرتك مشغولة أنا ممكن أرجع كمان شوية بعد إذن لا خالص عبير مش غريبة أستاذ عايش الغندور من الناس الموهوبين جدا عندنا في الوكالة مدام عبير الشريف أهلاً وسأهلاً يا مدام أهلاً يا أستاذ عايش مروه قالت لي إن شغل هيكون مع حضرتك ده شرف كبير ليه يا فندم ويا طرى بقى شركة حضرتك في أنهي مجال شركة إيه يا عايش؟ البنت دي هتشتغل عندي في الوكالة تحت التمرين طبعاً. زميلة يعني. سبحان الله ما يبانش عليها خالص شكلها كده على قل عندها مصنع لبان ميرسيا مستر عايش تقدري تقومي دلوقتي يا عبير ايه اروح؟ لا طبعا موعيد العمل هنا من تسع صباحا لسبع مساء واحتمال عودي اكتر من كده ما تقومي حاضر انت راح فين؟ ايه مش هاروح معا؟ اقض عايزاك حاضر اسمع يا عايش موضوع مصنع التلاجات دا يهمني جدا انت ما تعرفش انا حربت قد ايه علشان اعمل الديل معاهم اكيد يا فندم. الموضوع ما كانش سهل وكالة الاعلان اللي كانت مسكة شغلهم من اكبر لوكالات في السوق عشان كده انا عايزك تركز قوي ما تقلقيش حضرتك خالص ان شاء الله حرفع رأسك انت هتنزل دلوقتي حالا تروح المصنع في العشر من رمضان واول ما تخلص ترجع على هنا على طول عشان تقولي ايه اللي حصل بالتفصيل الممل اوكي بعد استنى. في حاجة تانية خير يا فندم بالنسبة لعبير أنا عايزها معاك على طول ممكن تعتبرها السكرتيرا بتاعتك البنت دي تهمني قوي عبير دي عبير دي في عناية عينك ده إيه أنا عايزها تحت رجليك يا فندم قصدي عايزها عايزك تمر مطهدي كده على قد ما تقدر مم. واضح فعلا إنها تهمك البنت دي متدلعة قوي ولازم تتشد كويس عشان يطلع منها حاجة مفهوم يا عيش ده أنا هخليها تمسح بلاط الوكالة